القيء وإما أنك من أول من ألّق قال بل ألّقو فإذا حذّرهم وعصيهم فإذا حذّرهم وعصيهم يخيد إليهم من سحرهم لا تسعى فأوجس في نفسه حفتم موسى كلا لا تقف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيل ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آدم لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جزوع النصر ولتعلمن أين أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤفرك على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 انما لا يموت فيها ولا يحيا فمن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من يتزكى